يا سيد لقد حق القول وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَرْشَيْنَاهُمْ, فأرشيناهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في واضرب لهم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءها المرسلون إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ مثنين فَكَذَّبُوهُمَا لَمَّا فعززنا بثالث بِثَالِثٍ فَقَالُوا Oh. لفضيله <تصفيق> لا تغن عني شفاعتهم شيئاً go وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده كنا منذلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم يا حسرة على العباد وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها أبا فمنه يأكلون وجعلنا في لا جنات من نخيل وأرناب وفجرنا ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون الآن الذي خلق الأزوار ما <تصفيق> تجري الدكتور قمر قدرناه ما حتى عادك اللذون القديم للشمس يا لها أن تد القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Wat? فخلقنا له إلا رحمةً منا ومتاراً إلى قيل وإذا قل لعلكم لعنتم وما تاسى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال ونفخ في الصور فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ ZANG die كانت إلا صيحة واحدة هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك مستكعون Alm aar, het Adam, فاهدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا ففلم تكونوا تعقلون وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا على أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يبصرون ولو ولا ما على ما فما فمستطعون ضيا ولا يرجعون. ومن وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ Bless <Sýst>